الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى كتاب كفارات الأيمان وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين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 وأيضا أنواع التبويبات المتعلقة بهذا الكتاب ولكن لما كان هذا الكتاب الذي بين أيدينا مختصرا ومن منهجه في الاختصار ألا يكرر الحديث أو الأحاديث إذا كررها الإمام البخاري اكتفاءا بإراد الحديث في موطنه الأول في أول ورود له فيه إلا إذا كان في الحديث في موطنه الثاني فائدة زائدة فإنه يعيد الحديث بالإشارة إلى الزيادة التي جاءت في الموطن الثاني ولم يبقى في هذا الكتاب بناء على ذلك إلا هذا الباب باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وقيل ان علاقة هذا الباب بالكتاب اشار بذلك الى وجوب الاخراج في الواجبات بصاع اهل المدينة لان التشريع وقع اولا على ذلك فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصاع اي الصاع الذي بين ايد الناس ويتعاملون به في المدينة واورد عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم لان الصاع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان أربعة أمدد كان أربعة أمدد وعد فيه إلى أن, أن حصل فيها تغير وأن المعتبر والمعتمد إنما هو الصاع النبوي نعم قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم ثم أورد هذا الحديث في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة بأن يبارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم فدعى صلوات الله والسلام عليه لهم في ما يكيلون به ومدهم دعا لهم في صاعهم ومدهم بالبركة نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مراث الولد من أبيه وأمه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض والفرائض يراد به علم المواريث وتسمى المواريث الفرائض لأنها مقدرات لاصحابها مبينات وموضحات في كتاب الله تبارك وتعالى ومقطوعات مقطوع بها لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها ومن التبويبات التي وردت هنا باب مراث الوالد من أبيه وأمه باب مراث الولد من أبيه وأمه والولد يشمل الذكر والأنثى وأيضا يشمل ولد الولد يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فهو الذكر والأنثى وأورد حديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها الفرائض أي الأنصباء المقدرة الأنصباء المقدرة في كتاب الله عز وجل وهي ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس قال ألحق الفرائض بأهلها المراد بأهلها أي من يستحقها وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فما بقي أي من الميراث بعد الحاق الفرائض بأهلها لأولى رجل ذكر والمراد بأولى رجل أي أقرب رجل ذكر للميت المورث وأقرب ما يكون له الفروع ثم الأصول ثم الحواشي قال لأولى رجل ذكر وذكر ما هي زيادة زيادة وصف قال لأولى رجل ذكر وذكر الذكر أي زيادة وصف وإلا الذكورة ملازمة للرجولة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى ميراث ابنة ابن مع ابنه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سئل عن ابنه وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللاخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف ولإبنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأخبر أبو موسى بقول بمسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم قال باب الميراث ابنة ابن مع ابنة يعني هل ترث ابنة الابن مع وجود الابنة أو لا ترث وماذا يكون أيضا وأورد حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه سئل عن ابنة عن ابنة وابنة ابن وأخت أي أن ميتا مات وترك ابنه وابنة ابن وأخت فماذا يكون لكل واحدة من هؤلاء فقال أبو موسى مجتهدا في هذه المسألة رضي الله عنه للابنة النصف وللاخت النصف للابنه النصف وللاخت النصف فلم يجعل لابنه الابن شيئا لم يجعل لابنه الابن شيئا قال واتي اي قال للسائل واتي ابن مسعود فسيتابعني واتي ابن مسعود فسيتابعني ظن منه ان ان هذا الاجتهاد اجتهاد مصيب وأن السائل إذا أتى ابن مسعود وسأله سيتابعه في هذا الاجتهاد الذي توصل إليه ظنا منه أنه في اجتهاده هذا أصاب الصواب ولهذا قال ائت ابن مسعود فسيتابع فسيتابعني وأيضا أمره للسائل بأن يأتي ابن مسعود فيه مزيد تثبت من، الحكم والجواب فسئل ابن مسعود سئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى وحاصل قول أبي موسى رضي الله عنه أن ابنة الابن لا ترث في هذه الحالة أن ابنة الابن لا ترث فأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أي إن قلت بهذا القول الذي فيه حرمان لابنة الابن من حق ثابت لها من حق ثابت لها عند ابن مسعود رضي الله عنه فيه سنة عن النبي الكريم صلاة الله والسلام عليه قال قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النصف ولابنه الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي للأخت والذي بقي هو الثلث والذي بقي هو الثلث فللابنه النصف وابنه الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فللاخت وهو الثلث فأخبر أبو موسى رضي الله عنه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم وهذا يستفاد منه أنه تراجع عن فتواه رضي الله عنه وأرضاه وإشعار منه بتراجعه عن فتواه رضي الله عنه وأرضاه والتي أن ابنة الإبن في هذه الحالة لا ترث نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم من أنفسهم قال باب مولى القوم من أنفسهم مولى القوم المراد به عتيقهم يعني من ولائه ولاء عتق اعتقى فصار له ارتباط بالقوم بالولاء اعتقوا رقبته في سبيل الله فصار مولا لهم وقال هو مولى لهم بالعتق وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مولى القوم من أنفسهم أي في النسبة إليهم يقال فلان وتذكر نسبته إلى القوم ويضاف إليها كلمة مولاهم فينسب إليهم ينسب إليهم نسبة ولاء لا نسبة نسب ينسب إلى القوم نسبة ولا لا نسبة نسب فيقال فلان ابن فلان وينسب إلى القوم يقال مولاهم يعني نسبة إليهم نسبة ولا وليست نسبة نسب ولابد من إضافة هذه الكلمة عقب الكلمة عقبINS يقال مولاهم فمول القوم منهم أي في النسبة إليهم والميراث والميراث منه يريثونه قال مولى القوم من أنفسهم قال وعنه أي أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم من أنفسهم ابن أخت القوم من أنفسهم من أنفسهم لأنه ينسب لأنه ينسب إلى بعضهم وهي أمه ينسب بعضهم وهي أمه وهو متولد من امرأة منهم فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أنفسهم لأنه متولد من امرأة منهم وهي أمه فابن أخت القوم من أنفسهم ومن أهل العلم من استذل بهذا الحديث وهو من من كان من أهل العلم يورث ذوي الأرحام استدل به بقول النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم من أنفسهم ومن لا يورث ذوي الأرحام أجاب بأن هذا الحديث لا يدل على ذلك أن هذا الحديث لا يدل على ذلك وإنما يبين الصلة الوثيقة والارتباط والقرابة ولا دلالة فيه على أن أنهم يرثون نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب مولى القوم من أنفسهم لا هذا خطأ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال الله تعالى باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم عن اسامه بن زيد الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اي ان اختلاف الدين مانع من موانع اختلاف الدين كما قال الرحب رحمه الله في منظومة ويمنع الشخص من المراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقيني اختلاف الدين مانع من المراث والشاهد عليه هذا الحديث قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من ادعى إلى غير أبيه عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام فذكر ذلك لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من ادعى إلى غير أبيه علاقة هذا الباب بالكتاب أن ادعاء الرجل إلى غير أبي يترتب عليه توريث من لا حقية له بالميراث أو حرمان من هو مستحق من الميراث هذا في تضيع لهذه الفرائض فهذا وجه دخول هذا الباب في كتاب الفرائض إضافة إلى ما يترتب على ادعاء الرجل إلى غير, إلى غير أبيه من مفاسد أخرى عظيمة وشنيعة ولهذا كان من كبائر الذنوب وعظائم الآثام ومن الموبقات الموجبه لصخط الله ولعنته وعقوبته سبحانه وتعالى قال عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه أي بهذا القيد بهذا القيد يدعي إلى غير أبيه وي أنه غير أبيه لكن إذا كان يدعي إلى غير أبيه وهو لا يعلم وهو لا يعلم لا علم له بذلك لا يعلم أنه غير أبيه فلا يضره ذلك لأنه لا علم له لا علم له بذلك يقترف أمراً ب... لم يقترف أمرا ب... بنفسه كان يدعي هذه الدعوة وإنما كان أمره كذلك من حيث النشأ منسوبا إلى غير أبيه ولا يعلم فهذا لا يضره وإذا كان أحد نسبه إليه أو نسبه إلى غير أبي أو أدخله على غير أبي فالذي فعل ذلك هو الذي يبوء بالعقوبه واما الاذن ما دام انه لا يعلم فان ذلك لا يضره وهذا قد يحصل يعني قد يحصل مثلا اناس يتعاطفون مثلا مع مع صغير ويضمونه إليهم من صغره وينسبونه إليهم ينسبونه اليهم وينشئ هكذا منسوبا اليهم وهو لا يعلم أنه ليس ابنا لهم وهم يكونون فعلوا ذلك عطفا على هذا الصغير وجهلا بالواجب الشرعي في هذا الباب فينشى منسوبا إليهم فلا يكون لهذا الابن إثم لأنه لا يعلم لأنه لا يعلم بذلك لكن إذا كان يعلم ويقر هذه النسبة أو يدعي هو بنفسه هذه الدعوة فإن له هذا الوعيد قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام فالجنة عليه حرام فذكر ذلك لأبي أو ذكر ذلك لأبي بكر فقال وأنا سمعته, سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن أبائكم لا ترغبوا عن أبائكم بترك الانتساب إليهم والانتساب إلى غيرهم والانتساب إلى غيرهم قال فمن رغب عن أبيه فقد كفر انتساب إلى فمن رغب عن أبيه فقد كفر أما إذا كان أما إذا كان ثرابته عن غير أبيه مستحلا لذلك عالما بالحكم الشرعي ويستحل هذا الأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى عليه فإنه يكفر باستحلاله لما حرم الله سبحانه وتعالى وأما إذا كان غير مستحل لذلك وإنما وقع منه ذلك عصيانا فهو كفر دون الكفر الأكبر ويكون هذا من نصوص الوعيد ويكون فيه دلالة على أن هذا العمل من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وموجبات سخط الرب سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لرغاه وان يصبح لنا شأننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين نراجع الحديث للرقم في كتاب القدر 2160 2160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 ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وذكر انه سقط منه التصريح بنسبته الى الله عز وجل لانه قال لا ياتبن آدم النذر بشيء لم يكن قدرته والذي يقدره هو الله لا ياتبن آدم النذر بشيء لم يكن قدرته فنبه الحافظ ابن حجر انه سقط منه التصريح بنسبته الى الله سبحانه وتعالى فهو حديث قدسي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد و اله وصحبه جزاكم الله خيرا